في الكلام على قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته على قراءة من قرأ بشرا بالباء وآية الأعراف وآية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر رحمة من الله لخلقه وقد بين ذلك في مواضع أخرى. كقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الآية قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا التحقيق أن الضمير في قوله ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما رؤية عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد وقتادة وغير واحد خلافا لمن قال إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي عن عطائن الخراساني وصدر به القرطبي وصدر الزمخشري بما يقرب منه وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في صرفناه عائد إلى ماء المطر فاعلم أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد فيكثر الخصب في بعضها والجدب في بعضها الآخر وقوله ليذكروا أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا أي يتذكر الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطر نعمة الله عليهم فيشكروا له ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم وقوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي كفرا لنعمة من أنزل عليهم المطر وذلك بقولهم مطرنا بنوء كذا وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أشار له جل وعلا في سورة الواقعه في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فقوله رزقكم أي المطر كما قال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا وقوله أنكم تكذبون أي بقولكم مطرنا بنوء كذا ويزيد هذا ايضاحا الحديث الثابت في صحيح مسلم وقد قدمناه بسنده ومتنه مستوفى وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما على اثر سماء اصابتهم من الليل اتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فابى أكثر الناس إلا كفورا يدخل فيه من قال مطرنا بنوء كذا ومن قال مطرنا بالبخار يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماء ثم يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل وأن المطر منه كما تقدم إيضاحه فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا المعنى لو شئنا لخففنا عنك اعباء الرسالة وبعثنا في كل قرية نذيرا يتولى مشقة إنذارها عنك أي ولكن اصطفيناك وخصصناك بعموم الرسالة لجميع الناس تعظيما لشأنك ورفعا من منزلتك فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة ولا تطع الكافرين الآية وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من اصطفائه صلى الله عليه وسلم بالرسالة لجميع الناس جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافه للناس وقوله واوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الآية وقد قدمنا ايضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله فلا تطع الكافرين ذكره أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين الآية وقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الآية وقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين وقوله في هذه الآية الكريمة وجاهدهم به أي بالقرآن كما روي عن ابن عباس والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة عليهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة الآية وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقوله تعالى فلا تطيع الكافرين من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يطيع الكافرين ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه كما أوضحناه في سورة بني إسرائيل بهذا أيها المستمع الكريم ينتهي من المطاف فحتى نلقاكم قريبا ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته